إن الذين يكفون بأيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترى الذين أودوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ثم يتولى فريق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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قَدِيرٌ تولج اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُلِجُ النهار في اللَّيْلِ وتخرج الحي, من الميت وتخرج الْحَيَّ من الميت وتخرج الميت من الحي وتوزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فَلَيْسَ من الله في شيء الا ان ادتقه مِنْهُ تقى وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله المصير قل ان تحكموا مَا فِي صدوركم أَوْ تبدوه يَعْلَمُهُ الله وَيَعْلَمُ ما في السماوات وما في الْأَرْضِ والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس من غير وما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 على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني ننخلك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأم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 إن الله يمزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو الطائم يصلي في بأن الله يبشرك أن الله يبشرك بحياة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي خلما وقد بلغني الكبر وأتي عاقل. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب جعل لي آية.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 لا بهم أيهم ينفوا المريم وما كنوا لذيهم إذ يختصون. إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هصمه المسيح رسل المريم وجههم في الدنيا والآخرة. من هصمه المسيح رسل المريم وجههم في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال رب أن يكون ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قرأ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ فَيَكُونُ وَيُعْلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوَارَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا لِلَّهِ بَنِي إسْرَائِيلَ أَنِّي غَدِي شِدْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ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 فادقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحز عيسى منه الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنصار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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَنَا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمَّا تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعلمون ما كان ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيماً الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لون ظلونكم وما يظلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب هم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون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 قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يفتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بذينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل وعلى الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده وانتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمون الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصرونه قال أقرضتم وأخذتم على ذلك اصري قالوا أقرن قال فشهدوا ألم معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فهؤلاء كهم الفاسقون أفغ الرديني الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وكرهوا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعبوب والأسباق والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتر غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفأوا بعد إيمانه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 لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوى قل فأتوا بالتوى فاتنها إن صادقين فمن افترى على الله الكذباً بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنه ولبيت مضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وما دخلهم كان آمنا ولله على الناس اجو البيت من استطاع إليه سبيعا من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون على سبيل الله من آمن تبهونها عوجا وأنتم شعدا وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تدفعون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقة خاته ولا تموتوا الليل وأنتم مسلمون وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَكُونُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَالَّذِي جَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ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 لن يضبوكم إلا أذى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبى ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبر من الله وحبر من الناس وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواءا من أهل الكتاب أمة قائمة يدنون آيات الله أناء الليل يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كي في الخيرات وهؤلئك من الصالحين وما يفعل من خيره فليكفره والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تغني عن ولا من الله شيئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ يُمְقِتُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ طَلَبُوا مَنَافِسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا قَدَرَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ آنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَعْلَمُونَ رَبَّكُمْ قَبْلَ وَدٌّ قَد بَدَت بَغَاؤُ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا دُفِنَ فِي صُدُورِهِمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَأَتُمُنَائِي تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا وإذا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا وإذا عَضُّوا عَلَى الْأَنَامِلِ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ الله إِنَّ دَأْمَ سَكُنْ حَسَنَةٌ تَسْأَمُ وَإِنْ تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِانْتِظَارٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيروا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة العافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الله فاستغفوا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمات العاملين قد خلت قبركم قبلكم سنن في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيال للناس ودى ومرعفة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى ونين مؤمنين إِنْ يَمْسَسُهُمْ طَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ طَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الْنَاسِ وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَيُمْحِصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَنتَهُوا وَقَدْ عَلَى إِلَيْكُمْ رَسُولٌ فَإِنْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مَا أَمْرُنَا إِلَّا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبيهم قاتل معه ربيون كثيرون فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفرنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا ألوى الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يودك على آقادكم فتنقروا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سَرَابٌ طِيفٌ طَلَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنزلْ بِهِ سُلْطَانٌ مَا لَمْ يَنزلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَأْوَاهُمْ لَهُ وَبِئْسَ مَثْوَى وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلَقَدْ صَدَقَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ عَدَمُ الِاتِّحَادِ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ ما الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ, بعد ما ما تحبون من يريد الدنيا ومنكم مَا تُحِبُّونَ ثم صرفكم عن النبي أبتليكم ثم صرفكم عن النبي أبتليكم ولقد عفاكم الله ذو فضل على المؤمنين إن تصدون ولا تؤمنون على أحد من الرسل يدعوكم في أخرى فأذابكم غمًا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والله خبير بما تعملون. <تصفيق> ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يرشى طائفة أمريكم وطائفة قد أهمتهم آفس يظنون بالله ضير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يرفعون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قُل لَّوْ كَانَتْ لَكُمْ مَا فِي بُيُوتِكُمْ نَبَغَ السُّلَالَةُ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الله مَطَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا ولقد الله وَلَقَدْ عَفَا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 ولا قتلتم في سبيل الله أمضتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله ليت ولو كنت فضا وليظ القلب لا فضوا من حولك فاعفوا عنه واستغفر لهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصوكم الله فلا غالب لكم وَمَن يَغْضُضْ مِنْ طَرْفِهِ فَقَدْ خَسَفَ سُوءَهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يوم القيامة ثم ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الرَّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن باء بسخط الله ومواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من يدل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين أولما أصابت مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أما هذا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 والله أعلم بما يكتمون ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله مواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم محزنون يستبشرون من الله وفضله وأن الله لا يضير المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد, جمع قد جمعوا لكم فخشا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فأقربوا بنعمتي من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله مَنَعَ عِندَ رَبِّكَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ لَشَيْءٌ يَسِيرٌ ۗ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يَسْتَنْجِرُونَ بِالْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا شَيْئًا مِّنْ أَمرِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَضُرُّ وَيُغْثِي ۗ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَصْبِرُونَ إِنَّ ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير من إنما نملي لهم ليستادوا إثما ولهم مهين ما كان الله ليدر المؤمنين على ما يأتم عليه أتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله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 الله فقيم ونحن أغنيا سنكتب ما قالوا قد له الأنبياء بضي حق ونقول دوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل قل قد جاءكم مسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب مسل من ك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازك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 اشتروا به ثمنا وقليلا ما يشترون لا تحسب الذين يفرحون بما أتوا ويحبون بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وله عذاب أليم ولله منك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ من أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي الإيمان أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الميعاد.